بسم الله الرحمن الرحيم كيفية وزن الكلمات قرأنا بعضا ووصلنا إلى قوله بقي أن نعرض هنا لشيء بقي أن نعرض هنا لشيء لم نتكلم عنه في المدخل فانتبه له رعاك الله وذلك أنه إذا كان في الموزون تحويل أو حذف فعلت مثله في الميزان هذا الشيء لم نتكلم عليه في المدخل لأنه يكبر على المبتدئ فتركناه إلى هذا الكتاب قال وذلك أنه إذا كان في الموزون تحويل أو حذف فعلت مثله في الميزان إذا كان في الموزون تحويل تحويل أي انتقل أصل إلى مكان اصل آخر ترتيبها فعلا الفاء فالعين فاللام. فاذا انتقل اللام الى موضع العين تتقدم اللام وتتاخر العين فيصير وزنه فلع يصير وزنه ماذا فلع حصل تحويل في الموزون فيحصل مثله في الميزان كذلك إذا انتقلت اللام إلى أول اللفظة فيكون الوزن اللافع وهذا الذي هو التحويل قليل ونادر ولأجل ذلك لم نذكره في المدخل لبعض الإشكال فيه على المبتدئ ولأنه نادر مثال مثال ذلك قال أولا وزن الكلمات التي دخلها تحويل أمثلة على ذلك الفعل نأى وزنه فعل ومصدره نأي مصدره نأي على وزن ماذا ووزن المصدر فعل وهذا لا اشكال فيه كما ترى لكن جاءت كلمه اخرى بمعنى ناء الذي هو بعد معنى ناء ماذا بعد ما هذه الكلمة الأخرى التي جاءت بمعنى ناء وهي الفعل ناء ناء أين الهمزة في ناء الوسط عين الكلمة والنون في الأول والألف المنقلبه عن يا في الأخير في ناء الننو على حالها والهمزة تأخرت والألف تقدمت هذا تحويل أم ليس بتحويل تحويل ويسمى النقل المكاني كما سيأتي تحويل تحول أصل موضع أصل آخر فاختل ترتيب أحرف فعل قال وهي الفعل ناء فتلحظ أن حروفها هي حروف الفعل هي حروف الكلمة الأولى مع تخالف في ترتيب هذه الحروف فلهذا قال الصرفيون ناء هي ناء والدليل على ذلك أن مصدر الفعلين واحد واحد وهو الناي هذا دليل والتحويل له أدلة أيضا أخرى أن يأتي الفعلان بمعنى واحد والمصدر يكون مصدرا متحدا لكن لو جاء الفعلان بمعنى واحد وكل فعل له مصدره لو جاء الفعلان في لغة العرب ومعناهما مترادف وكل, مصدر وكل فعل له مصدره الذي يخصه مثال ذلك جذب ما معنى جذب جذبه اي سحبه اليه في معناه الفعل جبذ جذب جذب وجذب لكن مصدر جذب جذبا ومصدر جبذا, جبذا المصدران مختلفان هذا له مصدره وهذا له مصدره هل هذا من باب القلب أكثر الصرفيين لا يجعلونه من باب القلب وإنما يجعلونه من باب توارد من باب الترادف وإن اقتربت الحروف وإن تساوت الحروف واختلف ترتيبها يجعلونهم من باب الترادف فجذب مستقلة بنفسها وجذب مستقلة بنفسها نعم قال فكيف توزن ناء اذا الجواب ان وزنها أن وزنها يكون بملاحظة ما يلي أن الفعل المعتبر في الوزن هو الفعل الموافق في ترتيب حروفه للمصدر المشهور نأي المصدر المشهور الفعل المشهور يكون الوزن عليه والترتيب يكون على وفقه وذلك هو الفعل ناء لانه وافق المصدر نائا واصل ناء واصله نايا ناء اصله نايا مثل سعى أصله ماذا سعى رمى رمى يا تحرك حرف العله وانفتح ما قبله فقلب الفا فالنون فاء الكلمه والهمزة عين الكلمة والالف المقلبة عن الياء هي لام الكلمة فوزنه ناء فعل ثم ننظر إلى ناء فنحكم عليها بأنها محولة عن ناء قدمت فيها اللام على العين فصارت نياء ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت هذه الياء ألفا كما سيأتي توضيحه في باب الابدال إن شاء الله تعالى أن حرف العلة لا تحرك وانفتح ما قبله بشروط تذكر هناك أنها ماذا تقلب ألفا فصارت الكلمة بعد هذا ناء فعند وزن هذه الكلمة الثانية ننظر إلى ترتيب حروفها فإذا هو قد تغير فنزن الكلمة مراعين في وزنها هذا التحول فنقول ناء وزنها فلاعاء لأن لامها تقدمت على عينها ونزيد هذا الشرح وضوحا إلى وضوحه بالجدول التالي انظر الجدول الموزون ناء الذي بالأحمر هو عين الكلمة ناء ما وزنها ناء تفصيلها نون همزه ألف مقالبه عن ياء الاول فاء الكلمه والثاني ماذا عينها والثالث الامها طيب ناء اين الاحمر الذي هو الهمزه تاخر اذا العين ستتاخر كما في الاسفل فلع فلع ناء فلع واضح واضح هذا ام لا طيب فلو قلت لك ناء على وزن ماذا ناء فعل وناء فلع لو قلت مثلا على سبيل المثال ذهب على وزن ماذا ذهب فعل لو جاء فعل آخر بمعناه وهو ذابها ذابها والمصدر ذهابا فنحكم أن ذابها مقلوب ماذا مقلوب ذهابا فنقدم اللام على العين فالوزن فلع قال مثال آخر واحد وحادي يقال الواحد ويقال الحادي الواحد والعشرون الحادي والعشرون كلاهما مشتق من المصدر وحده فالأصل الكلمة الأولى والثانية الكلمة الأولى التي هي واحد لأنه مرتب على ترتيب المصدر على ترتيب المصدر وحده مرتب واحد الألف زائدة فالواو الفاء والحاء العين والدال هي اللام لكن حادي حادي بدأ بماذا بالحاء التي هي العين إذن حصل نقل للفاء أين ذهبت الفاء انتقلت إلى الأخير الألف بعد الحاء زائده والدال هي اللام والياء هي الواو التي كانت في الأول فأصله لما انتقلت الواو إلى الأخير وما قبله مكسور صارت ماذا؟ ياء مثل غازي غازي الياء مقلبة عن الواو لأنها من الغزو واصرها غازو غازو فاعل لكن الواو لما تطرفت وانكسر ما قبلها قلبت يعن فقيل غازي كذلك حادي اصرها لما نقلنا الواو الى الاخير ستصير حاديو حاديو الواو تطرفت وكسر ما قبلها فقلب تيان. قال فالأصل الكلمة الأولى والثانية حصل لها قلب مكاني بتأخير الفاء إلى ما بعد اللام وشرح ذلك يستفاد من شرح المثال الأول وانظر الجدول التالي وانظر وانظر الجدول لمعرفة وزن لمعرفة وزن الكلمتين الموزون واحد على وزن فاعل تفصيله واحد واو ألف ح د ف الف عين لام والذي بالاحمر هو الفاء الذي انتقل الثاني ح د لما نقلناها كيف صارت نقلنا الفاء الى الاخير نقلنا الفاعل الاخير واتينا به على وزن فاعل فالالف زائده هنا وهناك حادي الواو تطرفت وانكسر ما قبلها فقلبت عن حادي فلو قلت لك ما وزن واحد التي جاءت على الأصل وزنها ماذا فاعل لكن ما وزن حادي وزنها عالف قال فوزن حادي عالف كما رايت فان قلت لماذا قلبت الواو ياء في حادي فالجواب هو ان الواو اذا وقعت طرفا وقبلها كسره قلبتها عن وسياتي توضيح ذلك في باب الابدال ان شاء الله تعالى هذا الذي مر معك هو التحويل ويسمى القلب المكاني لانتقال الحرف من مكانه الأصلي إلى موضع آخر طيب يا اخوان لو قلت لك طاغوت من طغى انظر الآن هذا الاسم طاغوت الواو والتاء زائدتان والمصدر أو الأصول الأصول ماذا؟ الطاء والغين والياء لأنها من طاقة يطغى طغيانا إذن أصوله طاقة ياء الواو والتاء زائده ستنزل عند الوزن وصول طغى يأ على وزن ماذا فعل او الاطاء الفاء والغين هي عين الكلمه والياء هي ماذا هي لام الكلمه الطاء هي الفاء اذا الفاء على ما هي عليه والغين التي قبل الواو هي ماذا الغين العين هذه الألف التي بعد التي بين الفاء والعين ماذا ستكون اللام اللام ما هو يا إذا اللام ستكون هنا طاغوت لو كانت الياء فيها ساكنة ستكون طيغوت طيغوت الياء ساكنة لكن ما قلبت ألفا إلا وقد كانت ماذا متى تقلب الياء الفا ما قلبت الفا الا وهي متحركه تحركت وفتح ما قبلها فقلبت الفا اذن كيف كان اصلها طايغوت على وزن ماذا فلا على وزن فلا ماذا حصل حصل تحويل نقل المكاني ويسميه بعضهم قلبا لكن الأكثر في معنى القلب أن القلب هو قلب, قلب حرف العلة وليس التحويل المكاني طيب هذا واضح ايضا أسألك سؤالا كيف عرفت أن طاغوت فيها أنها فيها قلب؟ لما حكمنا على الواو والتاء بالزيادة وكانت الغين هي الأخير في وصول الكلمة الثلاثة والغين تقابل العين علمنا أن اللام انتقلت إلى غير مكانها أين اللام؟ هي هذه الألف. ما أصلها أصلها ياء وكيف عرفت أن هذه الياء مفتوحة وأن أصلها فلعوت لماذا ما, ما يكون أصلها فلعوت وزنها فلعوت لأنه لو قلنا فلعوت ثبتت الياء طيغوت لكن ما لم تقلب هذه الياء ألفا إلا وهي متحركة تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فالالف في طاغوت منقلبه من ماذا من الياء ما الذي حصل لها قلبا ماذا قلب مكاني لماذا وزننا سيأتي الان سياتي في اخر هذا الدرس انه فالحاصل اذا كان كذا وكذا الآن طاغوت على وزن ماذا على وزن طاغوت على وزن فلا عود. طاغوت على وزن فلعوت طيب قال هذا الذي مر معك هو التحويل ويسمى القلب المكاني لانتقال الحرف عن مكانه الأصلي إلى موضع آخر ثانيا وزن الكلمات التي دخلها حذف قال بعض الكلمات يعتريها حذف فائها أو لامها أو عينها إما لعلة تصريفية وإما لغير علة فإذا كان في الكلمة الموزونة أصل محذوف فإنه يحذف ما يقابله من الميزان توضيح الفعل ضرب يضرب جاء على وزنه الفعل وعد يوعد لكن اللفظ المستعمل لمضارع وعد هو يعيد وليس يوعد فأنت تلاحظ أن الحرف الذي يقابل فاء الكلمة وهو الواو محذوف فكيف نزن الفعل يعيد الجواب أننا نزنه بحذف الفاء في الميزان كما حذفت في الموزون فنقول وزنها يعيل وزنها ماذا يعيل أين الفاء يفعل أين الفاء هي الواو المحذوفه إذا حذفت في الموزون تحذف في الميزان وهكذا تفعل عند وزن الفعل قل فتقول وزنه فل لأن عين الفعل الواو محذوفة أصرها قول فحذف لالتقاء الساكنين قل فالعين محذوفة ما بقي إلا الفاء واللام فقل وزنها فل قم وزنها فل صم وزنها فل خف وزنها فل بع وزنها فل لان الازوف حذفت عينه لالتقاء الساكنين ويد اصلها يدون يديون بحذف اللام بين قوسين الياء فعند وزنها لا يشكل عليك ان وزن انه فعن يد على وزن ماذا فعن اين اللام محذوفه وهذه الكلمات الثلاث موضحة في الجدول التالي الموزون يوعد الميزان يفعل الموزون يعد الميزان ماذا يعل الموزون قال الميزان فعل الموزون قل العين حذفت الميزان فل الموزون يدي الوزن وزنها فعل الموزون يد المحذوفة الميزان فعل تنبيه اذا الباب الحذف واضح أو ما هو واضح سأعطيكم مثالا على باب الحذف أخن أقل ما تكون الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة تكون على كم؟ على ثلاثة احرف أقل على حرفين ما هو المحذوف؟ لا هو الكلمة أصله أخون. فاللام محذوفه هذه الفاء وهذه العين فأخو على وزن ماذا أخو على وزن فعن طيب سنة سنة واحدة السنين واحدة السنين هذه الفاء وهذه العين وهذه مربوطه واللام محذوفة أصره سنو أو سنه فما وزن سنة ما وزنها فعة سنة لا تأخذه سنة سينا من ماذا مشتقة من ماذا من يجيب سينا سينا مشتقة من ماذا من يرفع يده ويقول انا من يرفع يده ويقول أنا انا انا وانت طيب ها ما أصلها مشتقة من ماذا سينة في سينة اليوم أنا نعم النعاس أنا وسنان مشتقة من ماذا سعيد نعم الوسنان هو النعسان الالف والنون زائدة فهي ماخوذه من الوسن أو الوسن ما هو الموجود في سنه اصولها الواو والسين والنون أين تجد الكلام على سينه في الواو والسين والنون الموجود السين والنون السين تقابل ماذا تقابل العين والنون تقابل اللام وهذه التاء المربوطه اذن سنه على وزن ماذا سنه على وزن عيله سنه على وزن عيله اين الفاء التي هي الواو هذه محذوفه محذوفة أزيد أزيدكم السنة واحدة السنين المحذوف لامها السنة, و... السنة معناها النعاس ومقدمات النوم من الوسن ويقال لكي من فيه نعاس وسنان نعم أنبه الوسنان وأطرد الشيطان نعم ما هي سنين سنين نعم سنة سنو فعل حذفت الواو عوض منها التاء حذفت الواو وعوض منها التاء فوزن سنة فاعة سنة حذفت الفاء الواو الفا الواو هذه الواو في سنة في الأخير وفي سنه الواو في الأول في سنة الواو هي لام الكلمة وفي سنه الواو هي فاء الكلمة هناك احذف اللام فقل فاعة وهنا احذف الفاف فقل علة معي واضح سامي ها ايش هي ما في خطوات أنت تنظر إلى الأصل ما هو المحذوف ثم تحذفه عند الوزن طيب اسمك ماذا فهمي مثلا انظروا الان فهمي على وزن ماذا فعلي. فعلي صح طيب لو كان اسمك فهمي على وزن فعلي لو كان اسمك هيمي حذف الفاء ما يكون وزنك فما اذا عرفت المحذوف زنه بدون ما يو... ما يقابله احذف ما يقابله أعطيكم مثال آخر عندك يا هارون طيب هارون عندنا كلمه اسم اسم ماخوذه مشتقه من السمو قالوا المصريون يقولون اسم وزنها اصلها سمو حذفت اللام وعوض عنها همزة الوصل. فإسم وزنها ماذا بعد أن عرفت أن اللام هي التي حذفت؟ الهمزة هذه تنزل مثل ما هي. إسم وزنها ماذا؟ إف عن إس من وزنها ماذا وزنها ماذا افعن اين اللام حذوفة طيب لو جاء شخصا فقال لك الكوفيون يقولون ان اسما إن اصلها هذه اسم عندهم اصلها من الوسم اصلها واسم حذفت الفاء فما وزنها على مذهب الكوفيين يا سامي الحمزه تنزل مثل ما هي وهذه عين لام احسنت اعلن اسم وزنها ماذا اعلن وضح طيب لا هذه همزه همزه وصل عوض وضاء المحذوف محذوف جاء عوض عنه اما همزه وصل او تا مربوطه هذه الزوائد تنزل مثل ما هي تنزل مثل ما هي طيب نقرا انتبهوا قال تنبيه اذا عرفنا الحذف اذا نقلت اذا نقلت في اللفظة عند وزنها تنقل او ما تنقل اذا غيرت في اللفظة بنقل مكاني تنقل عند الوزن إذا حذفت في اللفظة تحذف في الميزان تحذف في الميزان طيب انتبه الآن إلى هذا التنبيه قال تنبيه المعتبر في الوزن من الشكل الحركات والسكون ما استحقه الموزون منه قبل التغيير وبيان ذلك أنه تقدم لك أن شد أصلها ماذا؟ شدد فإذا أردت أن تزن شد إذا قلت لك ما وزن شد ماذا تقول؟ شد ما وزنها؟ شد تنظر إلى أصلها ما أصلها؟ شدد فتقول وزنها فعلا تقول وزنها ماذا فعل لماذا ما نقول وزنها فعل لا فعل لا نقول من حيث الحركات والسكون توزن الكلمات باعتبار الاصل ومن حيث النقل والحذف ننقل ونحذف ننقل ونحذف اما من حيث الحركات قال ما تقول في وزن قال الوسط ساكن ماذا تقول في وزنها فعل فعل لان اصلها قول باع تقول اصلها تقول وزنها فعل لأن اصلها بيع قال, قال المعتبر في الوزن من الشكل الحركات والسكون ما استحقه الموزون منه قبل التغيير وبيان ذلك أنه تقدم لك أن شد أصلها شدد فإذا أردت أن تزن شد تجد أنها تغير شكلها فتقول على هذا وزن شد فعل ولا تقول وزنها فعل لأن عين الكلمة في الأصل متحركة بالفتح مثال آخر مرد كان أصلها مردد حصل ادغام مفعل مردد مرد على وزن مفعل فلما أريد ادغام الدال الأولى في الثانية نقلت حركة الدال الأولى إلى الراء الساكنة فسكنت الدال الأولى فادغمت في الثانية فقيل مرد فإذا اردت وزن مرد فلا تقل مفعل مفعل ولكن قل مفعل باعتبار الأصل مثال ثالث قال وزنها فعلا لا فعل لا لأنه قبل قوى قوال كما تقرر فالحاصل أنه إن كان في الموزون تحويل أو حذف فعلت مثله في الميزان وإن كان فيه تغيير في الشكل وزنت الكلمة باعتبار أصلها قبل التغيير هذا الحاصل هذا الحاصل طيب إذا على هذا لو قلت لك ما وزن طاغوت طاغوت ما وزنها طاغوت انظر الثاني ساكن فتقول ماذا وزنها ماذا فلا عوت لماذا حركت فلا عوت لأن أصلها طايا غوت غوت أصلها متحرك تحركت اليوم فتح من قبلها فقلبت آلفا فمن حيث الحركات تزينها باعتبار الأصل ومن حيث النقل حصلت أن اللام انتقلت ننقل من حيث النقل ننقل الحذف نحذف الحركات باعتبار الأصل مثال الحذف المعوضه الحذف حذف المعوض زائد لأنه إذا قالوا عوض عنه بكذا هذا الذي اتوا به زائد ينزل بلفظه فتنزل هذه تمربوطة سنه فاعة وإن كانت التاء عوض عن, عن الواو المحذوفه سينة التاء عوض عن الواو المحذوفه التي هي فاء الكلمة اسم الهمزه عوضا عن الواو في اوله على قول على قول الكوفيين أو عن الواو في اخره على قول البصريين بل ان البصري الكوفيون ماذا قالوا قالوا لما حذفنا الواو والسين ساكنه اتيت همزه الوصل توصلا للنطق بالساكن البصريون قالوا هذه الهمزه وتيا بها توصلا للنطق بالساكن وعبض عن لام الكلمة المحذوفه لكن عند الوزن هي همزة الوصل وهمزة الوصل زائدة هذه تاء مربوطة تاء المربوطة زائدة هذه كما أن الواو والتاء في طاغوت زائدة فالتاء في سنة زائدة وفي سنة زائدة والهمزة في اسم زائدة فهي زائدة سواء بقطع النظر عن الغرض منها هل الغرض منها التعويض أو الغرض منها مجرد التوصل لنطق الساكن أم شيء آخر كله زائد معرفة أصول الكلمات ستأتي معنا وهذا أن تقول باعتبار آخر كيف نعرف الزوائد لأنك إذا عرفت الزائد أنت تعرف أن أصول الكلمات على كم على ثلاثة على ثلاثة أقل ما يكون من الثلاثين أو إذا زاد تكون على أربعة ماذا يعرض لها؟ يعرض لها زيادات أو على خمسة يعرض لها زيادات في اثنائها كيف تعرف الزائد؟ إذا عرفت الزائد ستميز بعد ذلك الأصل مثلا مدرسة مدرسة صفي هذه الكلمة من الزوائد تقلبها وترجع إلى مادة الدال والراء والسين إما بالتصريف أو بالاشتقاق وسيأتي هذا إذا عرفت أن الوصول الدال والراء والسين فما عدا الدال والراء والسين فهو زائد فستقول الميم زائدة والتال المربوطة زائدة مدرسة مدرسة الميم زائدة والتاء المربوطة زائدة وإحدى الرائن زائدة فكيف نعرف اصول الكلمات نعرف ذلك بمعرفه الزوائد كيف نعرف الزوائد وسيأتي هذا درس خاص فيه إن شاء الله نعم طيب أيضا بالتصريف بالتصريف كيف أقول لك هذه هي ستأتي مع يعني معك شيء, شيء لكن كيف عرفوا أن لا محوظة في اسم لأن الهمزة همزة الوصل زائدة الكلمة بقيت على كم على حرفين إذن لا بد من ماذا من الث... أن الثالث محذوف يعني كيف عرفوا الحرف المحذوف في سامون الثالث محذوف الثالث ماذا اسم اسم او فعل اسم هل هي اسم او فعل اسم فاذا كانت اسما تعرف اصلها بتكسيرها او تصغيرها بالتكسير او التصغير اسم ستجمع على ماذا على اسماء على اسماء لما جمعوها على أسماء أسماء على وزن ماذا أفعال هذه الهمزة زايدة والالف هذه زايدة وهذه الهمزة الأخيرة هي لام الكلمة لكنها ليست همزة ماذا كنا نقول في كساء أصلها ماذا كساء الواو إذا وقعت بعد ألف تطرفت بعد ألف ماذا تقلب تقلب همزه فالهمزه هذه مقلوبه عن واو لانها مشتقه من السمو طيب شيء اخر في التصغير اسم يصغر على سمي سمي يون. سمي الياء يون. هذه المشدده بكم الياء المشدده بياءين هذه الياء الاولى ياء التصغير وهذه الياء الثانية الياء الثانية أيضا لأنها مشتقة من السمو كانت واوا عندنا قاعدة أن الياء والواو إذا اجتمعتا وكانت الأولى منهما ساكنة تقلب الواو ياءا وتضغم الياء في الياء صارت سمي صارت سميا كذلك أيضا من لغات اسم يقال سمى لغات اسم ماذا يقال سمى وتثنيتها سموان ظهرت الواو اسم كم فيها لغة؟ سما سما سما ثلاثة واسم وكذلك فيها ذكروا عشر لغات تقريبا في اسم فمن لغاتها ما إذا ثنيته ظهرت الواو المقصود بذلك أنك كيف تعرف أن هناك حذفا هذا سهل تعد إذا نقصت عن الاصول هناك حذف لكن كيف تعرف أن المحذوف هو الواو أو الياء أو المحذوف لا يخلو من أن يكون واوا أو ياء تتردد بين الواو والياء لأن حذف الهمزة قليل وحذف الأحرف الأخرى نادر ومواضعه معروفة فبقي أن الأشهر في المحذوف هو إما واو وإما ياء ستبقى يبقى عليك البحث هل المحذوف واو ام ياء واو او ياء ام ياء في هذه كلها في اخ في سنة سنه في اسم في يد في دم كذلك في غد في هذه كلها في هذه كلها ستعرف أن هناك محذوفا هذا تدركه بعد الحروف الاصول وهذا المحذوف الذي يتم الثالث لن يخرج عن أن يكون واوا أو عن أن يكون ماذا ياء كيف ستعرف أنه واو أو ياء بتصريف الكلمة والنظر في جمعها في تصغيرها في تثنيتها في أصل اشتقاقها، فإذا ما أشكل عليك شيء من هذا أشكل عليك ما دريت واو أو يا ترجع إلى معجم من معاجم اللغة وتبرر احتمالين احتمال أنه واو تبحث به تبحث عنه في حرف الواو واحتمال أنه يا تبحث عنه في حرف ماذا؟ في حرف الياء. مثال ذلك أخ. تضرب احتمالين أخا ون أخا يون. تبحث تجده في الواو إذاً تقول أهل اللغة على انه على أن المحذوف هو الواو. مثال ذلك اسم سما ون سما يون. تضرب احتمالين. مثال ذلك غد غدا فتقول أصله غدا ين غدا ون تضرب احتمالين وتبحث عنه وزن سماء أين سماء التي هي السماء السماء التي سماء وزنها فعال سماء وزنها فعال أصلها سماو إذا جمعتها جمع وان تسأل ماذا تقول سماوات الهمسة تقلب واوا وإذا ثنيتها تقول سماء آن وسماوان سماء آن وسماوان وكذلك أيضا اشتقاقها من السمو والارتفاع من السمو والارتفاع طيب المقصود أن هذا أن الصرف يشبه كما قلنا لكم في درس سبق في الافتتاحيه في درس المدخل يشبه ماذا يشبه ماذا ماذا يا صلاح نعم يا صلاح ميكانيك ورشه شغل الصرف اذا اشكلت عليك لفظة يحتاج ان تشمر وتبحث قلبها صلبها يمين شمال إلى أن تصل إلى حقيقتها. فإذا عجزت عن شيء ارجع إلى معجم من معاجم اللغة وتقف على ذلك بسهولة لكن لا, تك... لا يكون مفزعك الأول المعجم يكون تقليب اللفظ في الفكر وفي الذهن والبحث عنها والتدرب على استخراج أصلها وبيان حالها يكون هو الأصل طيب واضح ما لكم عن قلب مكاني أو قلب ذهني كيف واضح نعم سامي قد فهم سامي سامي جزاه الله خير طيب إذا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد